Oh, oh, oh, oh. أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع. مر هدير الياس ياصفني مررات الوجل. بلمسها أجل البحر فجاه وانكسر فينا الشراع واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمل فكرت في الدنيا وشفت أيامنا تجري السرعها كن الثواني والدقاي والأمرها في عجل شمت تستحق هذا العناء والارتياح <تصفيق> نطرد الدنيا وناشكا وفجأة يدركنا الأجل <تصفيق> أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع ما هدير اللياس يعصفني ومر وجل. وجل. من أمس هاج البحر فجأه وانكسر فين الشراس واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمان ما هذا الله ثوى الدنيا تضيق ابن التساع انهي صفاتك يوم يوم يومينك تناغص علال ننصق على وجوهنا من ضعف ينفسنا قناع يتنفي الصدق والأحساس واغتل الخجال حرم نشق واخر الدنيا رحيل بلا وداع وصعب وداع للتحب انتنا وارتحال ما يعرف الحب قطع من الارتياع <تصفيق> ليصل القمة رجال يهبى اختار اليبان <تصفيق> أنا سفيدة في محيط الحب وتعاني صراع مره الياس ياصفني أعصفني ومرات الوجل البحر فجأة وانكسر في للشراع واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمل موسيقى <تصفيق>